قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَازْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا